<سؤال> اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على نبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يسبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة